بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على اللعام فعرفنا سبب نزول آ ي ا ت اللعام وانه كلمات معلومه جعلت حجه للمضطر الى قذف زوجته ان لطخت فراشه والحقت به العار أ و أ ن ه كلمات م ع ل و م ة جعلت من أ ج ل نفي الولد أ ي ان د ع ا ن قد يكون من أ ج ل قذف ا ل ز و ج ة وقد يكون من أ ج ل نفي الولد وقد يكون من أ ج ل الاثنين معا لأنه ويلعن ولو لم ولد يلاعن أجل الولد لو يلاعن أجل الولد يكن هناك من نفي من زوجته زوجته شبهة زوجته قد وقد وقد قذف يغذف ونفي وطئت كما من كما بينا ذلك في الدرس الماضي وتكلمنا أ ي ض ا على الصيغ التي تكون في القذف ل أ ن اللعان لابد أ ن يطبقه قذف فتكلمنا على العبارات التي يقع بها القذف فقلنا إ ن بعض عبارات القذف تكون ص ر ي ح ة ولا تحتاج الى ن ي ة وبعضها ا ل آ خ ر ك ن ا ي ة لا يعتبر قذفا الا إ ذ ا نوى به ا ل إ ن س ا ن القذف ف إ ذ ا قال لم أ ن و ي به القذف صدق بيمينه وهناك عبارات ذكرناها وقلنا إ ن ه ا لا تكون لا ص ر ي ح ة ولا ك ن ا ي ة ل أ ن ه ا لا تدل على القذف لا من قريب ولا من بعيد ف إ ذ ا قذف إ ن س ا ن آ خ ر ف إ ن ه يجب عليه الحد إ ذ ا كان المقذوف محصنا و أ م ا إ ذ ا لم يكن كذلك ف إ ن م ا يجب على قذفه ا ا ل ت ع ذ ي ر لا الحد وقلنا إ ن المحصن هو المكلف الحر المسلم العفيف ف إ ذ ا تخلف واحد من هذه القيود أ و الصفات ف إ ن ه لا يعتبر محصنا ولا نريد ب ا ل إ ح ص ا ن هنا المعنى المعروف ن ى ا ل م ع في الزنا وهو المتزوج المحصن هنا غير المحصن هنا فالمحصن هنا ومكلف حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به ثم قلنا إ ن ا ل ع ف ة قد تنخرم ف إ ذ ا سقطت ا ل ع ف ة وقذف ا ل إ ن س ا ن وهو فاقد ل ل ع ف ة ف إ ن قاذفه لا يحد و إ ن م ا ي ع ذ ر ف ا ل ع ف ة تبطل بالزنا زن زن زن الإنسان إما ببينة بأن البيينة بأنه أو بإقرار بأن بأنه فإن عفته وتزول وبناء إما قامت بإقرار واعترف لا قاذفه عليه وتزول على ذلك تسقط أو أقر عفته يحد قاذفه وتسقط ا ل ع ف ة وتبطل بوطئ محرم مملوكه اذا كان ا ل إ ن س ا ن يملك محرمه المحرم لا يجوز ن ف ت ح و ا بحال من ا ل أ ح و ا ل سواء كانت م م ل و ك ة أ م كانت ح ر ة وسواء كانت في ملكه هو أ م كانت في ملك غيره في كل ا ل أ ح و ا ل لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يطا محرمه ف إ ذ ا وطئ محرمه بملك اليمين ف إ ن عفته تسقط وتزول وبناء على ذلك فلا يحد قاذفه ق ا ل ل أ ن ه إ ذ ا وطئ محرمه زنى بمحرمه وطئ محرمه ج د ي ا على أ ن ه لا ي ب ا د ي بالزنا ل أ ن غشيان المحارم و إ ت ي ا ن المحارم أ ش د من الزنا ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لا يبالي ب إ ت ي ا ن محرمه ولو كانت في ملكه ف إ ن ه لا ي ب ا د ي بالزنا من باب أ و ل ى واما اذا وطئ زوجته في عده شبهه فياتي معنا في الفصول القادمه ان شاء الله في الابواب القادمه الكلام على وطئ ت الشبهه م ر أ ة وط ت ي ن ف ما تسقط عفته هذا حرام ولكنه ليس بمسقطين ل ل ع ف ة وكذلك إ ذ ا وطئ امه ل ولده لو أن و عند كل الفقاء ه لا ي ح د الشبهه ة في وطئ منكوحته بلا ولي النكاح قد يكون صحيحا وفاسدا فاسدا بأن يتخلف بأن من شرط ش ر وقد ط ه جمهور كان ينكح الرجل امرأة بلا ا فعند ولي ل ف ه ا لا ء ي ع ت بهذا النكاح ي ع ت ب ر نكاحا فاسدا وقد ي ط أ ه ا بولي ولكن بلا ل الفقهاء لا بهذا النكاح نكاحاً باطلا بلا ولي ا بهذا نكاحا وأما إذا نكحها بلا ولي ولا شهود جمهور ويعتبر و عند يعتد شهود فبالاتفاق يعتبر نكاحه باطلا وتسقط عفته لكن لو نكحها بلا, نكحها بلا ولي لكن ل مع ا شهود أ ولكن و ن ح ه شهود ا بلا ل و ك مع وجود الولي قال ف إ ن ه ما تسقط بلا... ما تسقط عفته لمثل هذا النكاح ولاسيما ان ابا ح ن ي ف ة يجيز النكاح بلا ولي و ا ل إ م ا م مالك يجيز النكاح بلا شهود ويعتبر شيوع ا ل أ م ر وانتشاره بين الناس في ح ا ل ة العقد أ و في ح ا ل ة العرس ينزل م ن ز ل ة الشهود نعم فإذا هذه الحالات الثلاثة لو نكح زوجته في ع د ة ا ل ش ب ه أ وطئ ن أ م ت ى ولده أو وفئ منكوحته بعقد فاسد ك أ ن نكحها بلا ولي أ و بلا جهود ف إ ن عفته لا تسقط في هذه الحاله و إ ن كان قد أ ت ى محرما ولو أ ن إ ن س ا ن ا قذف وطالب بحقه و أ ر ا د القاضي أ ن يوقع الحد على القاذف إ ل ا أ ن ه قبل أ ن يوقع الحد عليه زنى ا ل م ق ذ و س فعلا ثبت ذ ن ن ه إ م ا ب ب ي ن ة و إ م ا ب إ ق ر ا ر قال في هذه ا ل ح ا ل ة إ سيسقط ق القالف ط الحد عن يسقط الحد عن القاذف ق ا ل ل أ ن الاحصان لا يستيقن نحن قلنا يحد قاذف محصن من هو المحصن ع ر ف ن ا أ ن ه مكلف حر مسلم عفيف م س أ ل ة ا ل ع ف ة م س أ ل ة ظ ا ه ر ة وليس ي ق ي ن ي ة نحن اذا ر أ ي ن ا ا ل إ ن س ا ن يحسن به الظن ف الظاهر لكن هل هو يقينا لا يعطي ا ل م ع ص ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة هل هو قطعا ما يثني في الظاهر نعم أ م ا في الواقع ونفس ا ل أ م ر لا ن د ر ي قد يفعل الشيء ويكتم ويستر و ع ا د ة ب ث ك هذه ا ل أ م و ر يتكتم الناس عليها حتى الفتقه يتكتمون على هذه ا ل أ م و ر إ م ا بعضهم أ م ا بعض و إ م ا أ ن ه م يتكتمون عليها أ م ا م الناس الذين يخشون كلامهم أ و يخشون بطشهم و ث ف ت ه م ف إ ذ ا م س أ ل ة ا ل إ ح ص ا ن م س أ ل ة ظ ا ه ر ة م ض م و ن ة ق ا ل و بناء على ذلك إ ذ ا زنا الرجل ولو قبل أ ن يقام الحد على قاذفه ف إ ن زناه هذا يخدش عفته يخدش عفته وبناء على ذلك لا نحز الرجل الذي قذفه ل أ ن ه ب ذ ن ا ه هذا تبين لنا أ ن ه لم يكن عفيفا أ و ل محصنا يكن م و ل ذ ل ك نسقط الحد عن قاذفه قال وهذا نظير الشاهد ظاهر الشاهد أ ن ه ع د ف لو جاء شاهد ي ش ه د أ م ا م ي في القضاء وبعثت المزكي ف س أ ل عنه وزكاه وقلنا إ ن هذا الشاهد عبد تقبل شهادته فقضينا ب ش ه ا د ت ه فجاء إ ل ى ا ل م ح ك م ة وشهد لكن قبل أ ن يقضي القاضي بشهادته تبين لنا فسقه قال ف إ ن ن ا لا نقضي بشهادته ونعتبره مجروحا ونعتبره مردود ا ل ش ه ا د ة و إ ن تبين لنا أ و ظهر لنا فسقه بعد تزكيته وبعد إ د ل ا ئ ه ب ش ه ا د ت ه قال وكذلك الرجل إ ذ ا قذف إ ل ا أ ن ه لم يقم الحد على القاذف إ ل ا أ ن ه طالب به وقبل أ ن نوقع الحد على القاذف زنى هذا الرجل ا ل م غ ذ و ب قال ف إ ن الحد يسقط عن قاذفه ل أ ن الذي كنا نظنه من إ ع ص ا ن ه قد تبين لنا أ ن ه م غ د و ش وساقط قال و أ م ا إ ذ ا ارتد قذف طالب بحقه وقبل أن يقيم القاذف الحد على ارتد الرجل أن ارتد المغلوف. قال ما يسقط الحد عن القاذف فلماذا نسقط الحد عن القاذف في ح ا ل ة زنا ا ل إ ن س ا ن ولا نسقط الحد عنه في ح ا ل ة ا ل ر د ة قال الفرق بين ا ل ر د ة والزنا ان الزنا يكتم ما أ م ك ن ا ل إ ن س ا ن يكتم الزنا ف إ ذ ا ظهر زناه تبين لنا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن لا يبالي بهذا ا ل أ م ر وفي العرف العام أ ن ا ل إ ن س ا ن ما يفضح في مثل هذا العمل لاول م ر ة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع قال ان الله تعالى كريم لا يكتب الستر من أول مرة اول نراه قد ق ع في هذا ا أ مره وانكشف أ م ر بين بأن يرتكب يعني يصير الناس عندنا مانع أن يصير عندنا الظلم بأن هذا الإنسان الظلم هذا هذا العمل مثل من الماضي يعني هناك أ م و ر من العسير أ ن تقع د ف ع ة و ا ح د ة من ا ل إ ن س ا ن يعني لو, لو اننا ر أ ي ن ا رجلا في ظاهره السلامه وفي ظاهره التقى م ث ل ا في ظاهره ا ل ع د ا ل ة وبعد ذلك في يوم من ا ي ا م وجدناه يرقص رقصا فنيا ف ل ي م ا أ و وجدناه يعزف على آ ل ة م و س ي ق ي ة عزفا متقنا دقيقا نقول هذا مستحيل أ ن يقع ف ج أ ة صحيح كان عدلا لكن حينما ر أ ي ن ا ه ي ع ج ف هذا العز المتقن نقول هذا ليس أ م ر ا طارئا و إ ن م ا هو أ م ر قد اعتاد عليه منذ زمن بعيد حتى ارتاض وصار يتقنه ها هذه هذا واحدة إنسانا تقيا نقيا صالح الورعا الثنين واحدة الورطة هذا بعيد جدا وبناء ذلك يغلب على ظن الناس يقع يقع في في بعيد يغلب دفعة بعد على تجد فأن مرة ظن ذلك ذلك أ ن هذا الرجل قد اقترب اذا ق ت ر ب إ لم يقترب من الزنا سابقا فقد اقترب من مقدماته الزنا إ ل ى أ ن وقع فيه والله اعلم ب ا ل ح ق ي ق ة قد يكون ا ل أ م ر على خلاف ما يظن الناس ولكن الناس هكذا يظنون ن بينما والإنسان نقول إنه كان سابقا على عقيدة فاسدة. قبل أن يعلن ردته نقطع بأنه سابقا قبل عقيدة يكتمه يظهره عقيدة أمر أمر ما ودائما ما الردة قال هذا فإذا فاسدة ردته على تدى مسلما ولو مات تجري عليه احكام المسلمين يرث ويورث وتجري عليه كل احكام المسلمين ولكن الانسان حينما يزني ن ظ ر ة الناس تمتد ب أ ث ر مجعيا الى ماضيه ك ا ا ل ش د كما ذكرنا قبل قليل ثبتت لنا عدالته وبعد ذلك تبين ل أ ن ه فاسق ف إ ن ن ا نعتبر فضته ب أ ث ر ي ن رجعي نمده إ ل ى ما قبل ا ل ش ه ا د ة بحيث نرد ا ل أ م ر الذي شهد فيه هذا الشاهد فقالوا الفرق بين الزنا والردة أن الزنا يبتم أمره ما أمكن فإذا تقفى فإظهارها الإخفاء قال والردة عقيدة والعقائد الزنا والردة الزنا ما والردة لا تقفى غالبا لا مثله يدل على أمره ظهر أشعر بين يبتم بتبطي تبطي أن أمتن غالبا إنسان ما يظهر ي ردته د لماذا على أنه كان ر ت د وكان ا يخفي عقيدته ل م يخفيها يعني على مر التاريخ يعرف ا ل إ ن س ا ن ان يرتد أ ن ه مرتد ويظهر هذا ويعلنه ولو أ ن الانسان زنا م ر ة ك ن كل الكلام ا ل آ ن على م ق د م ة اللعان وهو القذف الذي يلزمه الحد فلو زنا ا ل إ ن س ا ن مره ثم تاب و ص ل ح أ م ر ه ما فيما ي ق ب ل الله تعالى توبته ويغفر له يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا أ ن ه في ا ل ح ي ا ة الدنيا ما ترجع إ ل ي ه حصانته التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي قلنا إ ن ا ل إ ن س ا ن في ا ل إ س ل ا م له ح ص ا ن ة وبناء على ذلك إ ذ ا ا ت د ى ا ل إ ن س ا ن عليه ف إ ن ه يحد قال هذه ا ل ح ص ا ن ة تسقط عن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا جنى م ر ة و ا ح د ة سقطت الحصانه ة ذ ا الطوء و ا ل ن ص ا ر الذي ضربه الله تعالى حوله وجعله كالحص لو هدم ا ل إ ن س ا ن هذا الطبخ هذا ما يبنى مره ثانيه ولو تاب وصلح أمره امره الحياة الدنيا فلا يصير حكمه كحكم هو هدم الحصن الذي حوله و م ع ت ر ف بالزنا ولكن سامح هذا يعني رضي بهذه ا ل ت ه م ة التي وجهت اليه ولم يطالب س ت ك ب ر ولم ي بحقه بناء عليها ولذلك سقط هذا الحصن الذي حصنه الله تعالى به فاذا إ ذ إ زنا ل إ ن س ا ن مره ثم فلح أ م ر ه بعد ذلك لا يعد محصنا وحد القذف بما أ ن ه من حقوق ا ل آ د م ي ي ن يورث حقوق الادميين تتوارث ف إ ذ ا قذف إ ن س ا ن وطالب بحقه وقبل أ ن يقام الحد على المقذوف مات ف إ ن الحق ينتقل إ ل ى ا ل و ر ث ة ف إ ن ش ا ء و ا اسقطوه باتفاقهم على إ س ق ا ط ه و إ ن ش ا ء و ا الضوء ولو قذف إ ن س ا ن ومات قبل أ ن يتمكن من ا ل م ط ا ل ب ة بالحق قذف إنسان ومات. الحق ينتقل أيضا إلى الورثة. وبناء على ذلك إنسان إلى وبناء ومات أيضا الورثة على فمن حقهم أ ن يطالبوا بحد القاذف ومن حقهم أ ن يعفوا عنه نعم ف إ ذ ا انتقل الحق إلى الورثة ينتقل الى و ر ث ة ينتقل ل إ كل ا ل و ر ث ة وليس إ ل ى بعض ا ل و ر ث ة كل من يرث من ا ل إ ن س ا ن مالا يرث منه حد القذف فلو عفا بعضهم بعضهم قال أ ن ا أ ع ف و عن حقي قال له هذا ولكن هذا ما ي س ت ط الحد عن القاذف ولا نستطيع أ ن نفرض على الباقين إ س ق ا ط حقهم فلو عفى واحد و أ ب ى ا ل ب ق ي ة ف ل ل ب ق ي ة أ ن يطالبوا بكامل الحد لان أ ن ل لا الأموال الأرث ح صحيح يجزأ في تجزأ ك الحد لا يجزا م يقسم على الورثة بقدر نصيبهم لا يرث بقدر الحق القادر من منهم بالمطالبة بعضهم على عفى الثالثة لا كله لكل واحد منهم الحق بالمطالبة بحد فلو ورثة واحد بحد وأصر الباطون الحد فإن الحد يقام القادر فلا بإتقاط على على البعض ل فإن يسكت هذا لأنه للتبع ه غير قادر ب ا ل ن س ب ة للقذف بشكل عام سواء كان المقذوف ز و ج ة أ و ك انسانا المقذوف إ ن اجنبيا سننتقل ا ل آ ن في هذا الفصل الجديد إ ل ى قذف ا ل ز و ج ة الذي يترتب عليه أ ح د أ م ر ي إما أ ن يحد القاذف وهو الزوج على ما بيناه في كلامنا السابق و إ م ا أ ن يلاعن بان يفسد اربع شهادات بالله على أ ن ه صادق فيما رمى به زوجته وعلى ما سنبينه إ ن شاء الله مع ما يترتب على اللعان من ا ل أ ح ك ا م ا ل أ خ ر ى قال له قذف ز و ج ة علم زناها متى يجوز للرجل أ ن يقذف زوجته قد يجوز للرجل أ ن يقذف زوجته إ ذ ا علم زنا أ د ر ك إ د ر ا ك ا يقينيا العلم الاصطلاحي الذي درسناه في أ ص و ل الفقه والذي شرحته أ ك ث ر من م ر ة في دروس الفقه ب أ ن يدرك إ د ر ا ك ا جازما غير قابل للتردد يقينا ن لأن أن ا يراها يعلم ولكن ما عنده شهود خذف زوجته شهود زوجته عنده خذف ظنه ظ مؤكدا عندنا المدركات تتفاوت إذا لم تكن المدركات علما كان الظن الظنون لم تكن ت ت بأن فبعض ا و ت ف الظنون ترتقي حتى تقترب من د ر ج ة العلم واليقين وبعض الظنون تنزل وتهبط حتى تقترب من د ر ج ة الشك ف إ ذ ا ظن الرجل ز ن ا زوجته ظنا مؤكدا كيف يظن ظنا مؤكدا قال يكون الظن مؤكد ب أ م ر ي ن أ و ل ا كشياع زناها بفلان مثلا شاع بين الناس أ ن هذه ا ل م ر أ ة تزني بفلان من الناس وهذا ليس من السهل أ ن يشيع بين الناس ليس من السهل ان ل ل س ه أ يشيع في وسط من ا ل أ أو و ا م ج ت م من ع ا ل م ج تزني م امرأة ع ا ت ت أن ب إ ن س ا ن وهي بريئه قد يقع هذا, قد يقع هذا بحكم العقل قد يقع هذا وقد تقع ا ل ف ر ي ة يتواطأ عدد من ا لكن ن ا الفرية س على ل هذا نادر وقليل في ا ل أ ع ر ا ف ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب أ ن ه لا يشيع مثل هذا ا ل أ م ر وسط الا أ و إلا بناء على أ ن ه واقع فاذا شاع بين الناس أ ن فلانه من الناس تزني بزيد من الناس وبدفس الوقت الشيوع الشيوع يكفي قال لا يكفي هذا لا يكفي ليش؟ قال ليش لأن يكفي قد يكون ناتجا ً عن تواطؤ من أ ع د ا ء هذه ا ل م ر أ أو أ ة من ع د ا ء او ل ل ر ج قد يقع أ من أ ع د ا ء الرجل و ا ل م ر أ ة معا ً قال كشيوع ذ ن ا ه ا مع ق ر ي ن ة شاع ا ل أ م ر رجل ي سمع الناس يتهامسون بهذا وبنفس الوقت وجد ق ر ي ن ة تدل على هذا ك أ ن راهما في خ ل و ة ر ا زوجته مع هذا الرجل في ا ل خ ل و ة وشاع هذا ا ل أ م ر بين الناس قال عند ذلك عند ي ج وقد ز له أن ف زوجته له قذف زوجة ا ا ليس مجرد ظنه ظنا مؤكدا شاع بين الناس وراى القرينه شيوع ا ل أ م ر بين الناس مع إ د ر ا ك القرينه يكاد يصير علما ولم يفلد د ر ج ة العلم ل أ ن ه كيف يثبت أنه زنى ه ب انه أو أ ا زنى بها أ ن م ز ن او لكن ل ا ش ي ه انها ي ل الظن عالية يلتحق ق ي يرفع ن هذا بدرجة على و زناه القرينة م ا في يجب خلوة دخل أنه زنى أنها يمكن يكون قطأا يمكن أ ن يكون قد دخل خطا ويقع هذا من كل إ ن س ا ن في الدنيا يدخل إ ل ى بيت ا ل آ خ ر ي ن خطا أ ما يدري وقد يكون نزل من اجل ل نزل ف ف ي يكون عليها مختصبا ا ا ء ز و و ج ف الطريقه ج أ ه ب د ا خ البيت ما ت ن ن ة و ح شيوع هذا بين الناس وبنفس الوقت وجد قرينه تدل على هذا الذي يشيعه الناس ويتهامسون ب معنى ذلك أ ن هذا ا ل أ م ر قد تكرر ولولا أ ن ه قد تكرر لما انتشر بين الناس وشاع وذاع ن من الزنا أو أن يكون ولد من الزنا أن وأن د ولد بولد ولد الرجل المرأة احتمل الدعام الأفضل الأفضل له إن وأن يطلقها لم تحمل ليس له عليه يسترع أو هو لا داعي لهذا ا ل ل ع ا ه المهم أ ن ه يريد ان يتخلص منها فيستطيع أ ن يتخلص منها بالطلاق لكنه أ ن يقذف ويلاعن لكن لو كان هناك ولد كما س ي أ ت ي معنا ف ل عند ذلك يجب عليه أ ن يقذف ويلاعن حتى ينفي الولد ل أ ن استلحاق الولد الذي ليس منه حرام ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ولو أ ت ت بولد هذه ا ل م ر أ ة حملت ولدت ولداً. وعلم ل د ا و أنه ل يقينا س منه علم ي ل أ ن هذا الولد ليس منه قال يجب عليه ن ف ي ه كيف يعلم أ ن ه ليس ولدا له كما أ ن ن ا قلنا كيف يعلم بان أ ن ه ز كيف يعلم بأن هذا الولد ليس منه قال هناك وسائل ك ث ي ر ة يمكنه أ ن يعرف, يعرف ان الولد ليس منه اذا عقد على ا ل م ر أ ة ولم يطاها نهائيا و أ ت ى بولد قطعا هذا الولد من الزنا م ا يحتاج إ ل ى نقاش أ و أ ن ه وطئ ولكنها ولدت قبل أ ن تمر عليها سته اشهر كما ذكرنا في الدروس الماضيه ة فإننا نجدم بأن ذ بهذا ه أنها المرأة الولد الزنا ولفيما أنها زانية سنوات عند الشافعية أكثر الحمل ولدته من مدة عرف أربع أكثر أتت أو قد بعد عند أ ر بغض ع أربع سنوات وأقل مدة الحمل ستة سنوات ولحظتان وأقل الحمل الحمل أشهر أكثر مدة مدة ب النظر عن هذا الحكم مقبول أ و غير مقبول هل يؤيده الطب أ و لا يؤيده الطب نتكلم ا ل آ ن عن الموضوع في المذهب الشافعي هذا الموضوع تكلمنا عنه سابقا نحن مدة الحمل اقل ل ل ح م أ م د ة الحمل و أ ك ث ر م د ة الحمل لا نتكلم ضمن هذه المسلمات مطئ المرأة والمفترض بها أ ك ث ر ب ج ة الحمل أ ر ب ع سنوات لكنها ولدت بعد خمس سنوات و غ ي فأها ما وراء ذلك معنى ذلك قطعا انها جاءت لهذا الولد من الزنا الأمور مرور الثلاثة سلد سلد قبل مرور ستة أشهر على هذا الوطن؟ أو أنها سلد بعد على س ن وكفيه ا الوضع فإننا نقطع في هذه الحالات الثلاث بأن هذا الولد الزنا وبناء ت من من نقطع لأن على في هذه ذ يجب عليه ي أن ن وكفية النفيس ت أ ت ي معنا إ ن شاء الله نعم فلو ولدته لما بينهما وقت تتشهر ودون ا ل أ ر ب س ت س ن ودون قد ا س ت ب ر أ ه ا ب ح ة وإما أ ن لا ي ك و ن قد ا س ت ب بحيضة ر أ ه ا ف إ ذ ا لم يكن قد ا س ت ب ر أ ه ا بحيضه ل حرم عليه أن, ينفي الولد. حرام علي أن ينفيه. لأن ينفيه ان ل ل يقتمل و د أ ينفي ك و منه والولد ل ل ر ولعاهر الحجر حرمة للفراش ا مدام ش ف الولد ح ت م ا أن ي ك ن ا و ل من ويقتمل من كما وسلم أن يكون الجنى النبي الرجل أن يكون من الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر صلى عليه ليس أي شيء له فيحرم عليه أ ن ينفي ولده لما رواه أ ب و داود والنسائي وغيرهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ي م ا رجل جحد ولده وهو ينظر إ ل ي ه احتجب الله منه يوم ا ل ق ي ا م ة وفضحه على رؤوس خ ل ا ق فإذا كان ا ل ر ج ل قد ا س س ت زوجته ت ب بعد ب ر أ أن علم جناها علم ا ئ ق بحيضه ح ا ض ة ا ل م ر أ ة معناها أ ن ه ا لم تكن حاملا ل أ ن الحامل ة لا تحيض غالبا فغلب على ظنه أ ن الولد منه وولدت بعد سته ة أ ش ر من اشهر ل ولدت ا ا س ستة ت ب بعد ر ء أ من الاستبراء ق ل يجوز له أ ن ينفي الولد إ ذ ا علم أ ن الولد ليس منه يجب عليه أ ن ينفي و إ ذ ا احتمل أ ن الولد منه ومن غيره فلا يجوز له أ ن ينفي الولد بالفراش هذا إ ذ ا لم يكن قد ا س ت ب ر أ المراه أ حاضت جنت ولكنه استبرأها واما ت تحمل اذا ت ب استبراها أم ل ن ف ي ح ا ل ن ف ي لا يجب ولا يحرم إ ن م ا يجوز ف ل ل ي ش يجوز و ا ل م ر أ ة قد استبرئت حاضت ل أ ن الحامل ة قد ترى الدم عندنا دم الحمل حيض إذا حاضت المرأة دما دم وهذا فلو يحق له أ ن ينفي الولد قال ل أ ن هذا الحيض الذي راى ليس دليلا يقينيا على أ ن رحمها كانت خ ا ل ي ة من الحمل بسبب و ط الزنا وبناء على ذلك جاز له أ ن ينفي هذا الولد قال لكن ا ل أ و ل ى الا ينفيه يجوز له أ ن ينفيه و إ ن كان ا ل أ و ل ى عدم النفي قال ولو وطئ الرجل ا م ر أ ت ه وعدل كان يطا زوجته ويعدل ويقابل العزل العزل يستعمل في كل زمان وفي كل مكان يقابل العزل اليوم استعمال الموانع, يقابل استعمال الموانع الطبيه سواء كانت بالنسبه للرجل ان يستعمل ادوات تمنع الانزال في الرحم او بالنسبه للمراه بان تتناول الحبوب او تضع اشياء اخرى وحمله قال ما يجوز له ان ينفي ولده ب ا ل ن س ب ة للعزل يحتمل أ ن يسبق الماء إ ل ى الرحم ب ا ل ن س ب ة للحبوب كثير من الحالات بعض النساء يتناولن الحبوب م ع ذلك تحرك يكون هناك خلل في تناول الحبوب يعني هذا أقرب تفسير يمكن أن يقرأ أو الوسائل التي شيء فيه تتعملها تعدم أن هذا هذه هذه هذه وهذا فإذا الوسائل المرأة الوسائل الوسائل الوسائل لا خلافة أقرأ أو قد تزول تطلب مسلم أو أو حملت يحرم عليه أ ن ينفي الولد ا ح ت م ا ل أ ن يكون الولد منه ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا حرم النفي كما ذكرنا قال القذف القذف قطع فإذا حرم النفي حرم واللعان على الصحيح مدام احتمل أن يكون ولد من الرجل ومن المرأة ما يجد أن يغذفها لأن إنما يشرع برورة من إما النكاح على لا ولد لأن أجل لا ولد حرم حرم حينما يشرع ضرورة من ومن من أن يكون أن من يجد يكون و إ ذ ا كان هناك ولد من أ ج ل نفي الولد وهنا الولد ف د ثبت نسبه إ ل ى الرجل فكيف يقذف ما تريد هذه ا ل ز و ج ة أ ن ت في ر ي ب ة من الولد ت ح ق ك نسبه وبناء على ذلك ما ا تريد هذه الزوجة لا ز و ج ة ل داعي ل ل ف ض ي ح ة ولا داعي لتعيير الولد إ ل ى ا ل أ ب د و ل سيما أ ن ه سيقال إ ن ه ابنك وبناء زوجتك وتنتهي منها دون فيمكنك أن منها ذلك تطلق أجل هذه الفضائح ودون ولو د و ن هذا ا ع ا الذي الرجل ر يلحق ل ان يتخلص م ه ويلحق ا ل ل الولد و وهذا د أيضا سوف يقال م ه ف ل ا ن جانية و ه و اتت ن اللعان أن ولذلك ولو قال كما القدر يحرم يحرم امرأة أ بولد يختلف في لونه عن أ ب و ي ه ابواه أ س و د ا ن و أ ت ت بولد أبيض أو ابيض ل أ و ا ن ا ن بولدين وأتت أسود قال هذا ليس دليلا على الزينة وهذا شيء يعني قاله النبي صلى الله صلى عليه ل و س متيقن في القديم وهذا شيء وهذا م اليوم في العلم في الكائن الحي وفي الانسان بشكل خاص ا ل أ م و ر التي تحير العلم والعلماء أ ن هذه ا ل أ م و ر ا ل و ر ا ث ي ة قد تظهر وقد تختفي ف ا ل والدان أ ب ي ض ا ن وقد ي أ ت ي ولدا أسود ل عليه اسود ل ا ة و ل حصله ا هذا م مثل حدث فقد في ر ى صلى البخاري ومسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله ومسلم للنبي عليه وسلم ل امرأة و أن إن ت غلاما、أسود. قال هل لك من إبير؟ قال قال ألوانها قال فما من نعم حمره أسود إبير قال هل فيها من أ و ر ا ق قال نعم قال ف أ ن ا أ ت ا ه ذلك أ ي أ و ر ا ق كيف جاء ا ل أ و ر ا ق قال عسى أ ن تكون ن ز ع ة عرق قال فلعل هذا ن ز ع ة عرق فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يقذف ولا يجوز له أ ن يلاعن بمثل هذه ا ل أ م و ر و أ م ا ك ي ف ي ة اللعان وشروطه ف ك ي ف ي ة اللعان كلكم تقرؤونها في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن يقول الرجل أ ر ب ع مرات أ ش ه د بالله إ ن ي لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا ل الزوج إذا كانت موجودة إليها ويذكر اسمها وإذا كانت غائبة يذكر اسمها موجودة ويذكر و يذكر يشير ي ر فان ع نسبة يبيزها غيرها عن لمن فيما غابت سماها وفي ر ع نسبها بما م ي ي ز ه ه عن غ ر ا من ا ل ن س ا ا ء يقول ل ل هذه ك م ة أ ر ب ع م ر ا ت وفي ا ل م ر ة ا ل خ ا م س ة يقول إ ن ل ع ن ة الله عليه إ ن كان من الكاذبين فيما ر م ا ه ا به من الزنا و إ ذ ا كان عنده ولد يريد نفيه ب أ ن كانت ا ل م ر أ ة قد حملت من الزنا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل قال ذكره في الكلمات في الأربع و يقول بعد أ ن يقولا أ ش ه د بالله إ ن ي لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا ويقول وان ي ق و وإن ل ل ل الذي ولدته و أو د إ هذا الولد من زنا وليس مني و إ ذ ا كان الولد حملا ف إ ن ه يشير إ ل ى الحمل أ وانما أن ه ذ الحمل ليس م ي و إ ن هو من الزنا هذا ب ا ل ن س ب ة لشهادته و أ م ا هي فاما أ ن تقر واما أ ن تنكر كما ذكرنا في أ و ل الدرس الماضي ف إ ن ق ر ت ف ن بد أ ن يقام عليها ح د و إ ن رفضت ما اقرت بهذا يجب عليها أ ن تلاعن هي أي أ ي ض ا وبناء على ذلك تقول في ملاعنتها أشهد بالله إنه به من الزنا. وتقول في المرة إن غضب الله عليها إن كان من فيه الكاذبين غضب فيما رمان الزن المرة الخالسة كان الطاجقين لمن وتقول إن إن من من في وجعل اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب المراه أ ة ق ل الزنا القذر الزوج أن أقبح أكثر من جريمة الزوج أكثر ما هنالك هو والمرأة الزنا أقبح من جريمة ما ن ا ل ك هو قال ذ ف و ا م ر أ ة ان ي ة و ا ل ج ر ي م ة الزنا أ ق ب ح من ج ر ي م ة القذف ا الحدي إذا الإنسان يجدد مئة أو يجدد. بينما إذا ثمانين الزنا و أو ث فحد يجدد يجدد يرجم قذف جن مئة جرزة أجد حد من, من الغضب اغلظ من لعنته لان ا ل ل ع ن ة ابعاد من ا ل ر ح م ة وطرد من ا ل ر ح م ة بينما الغضب معناه إ ر ا د ة الانتقام من العصاه و إ ن ز ا ل العقوبه بهم فكل منتقم منه مطروض من الفار ر ح م مبعد منه ة أو وليس كل مبعدين كذلك ولذلك مبعدين جعل اللعن كل كذلك ي ج ن جانب ب الغضب الزوج ا وجعل ل في م أ ة ا ل ش ه ا د ة التي سيؤديها الرجل ويكررها اربع مرات أ ن تنزل م ن ز ل ة أ ر ب ع ة شهود والذين يرمون أ ز و ا ج ه م ولم يكن لهم شهداء الا أ ن ف س ه م فتنزل أيمانه الأربعة أ و شهاداته ا ل أ ر ب ع ة م ن ز ل ة الشهود ا ل أ ر ب ع ة هذه ا ل أ ل ف ا ظ التي يقولها ب ا ل ش ه ا د ة على النحو الذي ذكرناه يجب أ ن تكون على ما ورد في ا ل ق ر آ ن الكريم أ ي بهذه الصيغ وبهذه العبارات فلو بدل لفظ شهادة بحرف بدل قال أشهد بالله قال, أقسم بالله. ما قال أشهد بالله قال بالله قال بالرحمن شهادة أشهد أشهد أشهد أشهد ما ما ما أقسم قال أ ش ه د بالله قال أ ق س م بالرحمن فلو بدل ش ه ا د ة بحرف ونحو أ و بدل غضب بلعن جعل اللعن في شهاده والغضب الغضب في شهاده واللعن في شهاده ا ل م ر أ أو ذكر ا ل ل ع ن أو ا ل غ ض ب ذكر اللعن أ و الغضب قبل تمام ا ل ش ه ا د ة ف إ ن ه في كل هذه الحالات ما يعتد بهذه الملاعنه وكلمات اللعان هذه كاليمين اليمين ما تكون إ ل ا ب أ م ر القاضي ما ياتي الشاهد ويحلف اليمين بدون أ م ر القاضي قال وكذلك كلمات اللعان أ و ش ه ا د ة الرجل و ا ل م ر أ ة في الملاعنه لابد أ ن تكون ب أ م ر القاضي ويلقن القاضي كلمات الملاعنه لكل من الرجل و ا ل م ر أ ة ف ي قول كذا فيقول الرجل كذا يقول لها قولي كذا فتقول ا ل م ر أ ة كذا ويجب أ ن ي ت أ خ ر لعانها عن لعان الرجل ل أ ن ه م ت أ خ ر في ا ل ق ر آ ن الكريم و ل أ ن الرجل هو القاذف وبناء ذلك يجب عليه أ ن يثبت خلفه م ة كما مر معنا نظائر لهذا في البحوث ا ل س ا ب ق ة أ و ب ك ت ا ب ة ب أ ن يكتب هذا الكلام الذي يريد أن ينطق به ويصح أن ينطق باللغة العربية ويصح أن ينطق ويصح به ب ان ل ل العربية غ ة ويصح أ ينطق به ا الأعجمية إذا كان أعجميا لا ل ل غ ة خلافة في ذ ا دعان لأنه كاليمين وتقبل اليمين أو كالشهادة اللغات بأنه بلغته وتقبل تقبل لأنه أو لغتين من يصح بكل ولكن إ ذ ا كان عارفا ا ل ع ر ب ي ة هل يقبل منه ب ا ل ع ج م ي ة قال نعم يقبل منه بالعجمية منه ولكن عندنا وجه ضعيف أ ن العارف بالعربيه لا يقبل يمينه أو لا تقبل شهادته أ و لا يقبل لعانه إ ل ا إ ذ ا كان بلغه ت العرب ولكن اصح ا ل م خ ت ا ه أ ن ه ولو كان عارفا ب ل غ ة العرب يجوز أ ن يداعن بغير هذه اللغه ة ووراء هذا ك ل قال يجب أ ن يغلظ اللعان امر شديد جدا يعني أ و ل ا فيه قلب وثانيا فيه فضائح يعني اما للرجل و ا ل م ر أ ة و إ م ا ل ل م ر أ ة وثالثا فيه ف ر ق ة أ ب د ي ة ف ي ه نفي وفيه لعن وفيه غضب من الله سبحانه وتعالى قال ولذلك يجب أ ن يغلظ كيف يغلظ ا ل ل ل ع ن أو ا م ل ع ن ة كيف تغلظ قال يجب أ ن يغلظ بالزمان ويجب أ ن يغلظ بالمكان ف ب ا ل ن س ب ة للزمان قال ي أ ت ي بهما ل ق ا ض ي بعد عصر يوم الجمعه ة الجمعة قال لأن يوم الجمعة فيها ساعة مباركة مهمة الساعة بعد ربه مباحث عصر ويعطيه تعالى على وقد يوم يوم فيها يسأل فيها شيئا في وفي ما تكلمنا مسلم قال لا الإنسان إلا الله ضائع ا لأن سأل ل هذه نعم ف س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة يوم ا ل ج م ع ة بعد العصر كما رواه ا ل إ م ا م أ ب و داود والنسائي وروى مسلم انها من مجلس ا ل إ م ا م على المنبر إ ل ى أ ن ت ل ق ض ي الصلاه وقلنا نحن حينما تكلمنا على س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة ب أ ن وقتها مخفي ما يوجد عندنا قول جازم أو صريح في تحديد ساعة الإجابة هي كليلة القدر جعلها الله يوجد صريح في تحديد هي قول أو تعالى شائعة كليلة في العشر ا ل أ و ا خ ر من رمضان على ر أ ي جمهور الفقهاء وعلى ر أ ي بعضهم ي شائعتهم في رمضان كله حتى حتى جعلت خافية ما يعلم متى تكون على على إلى يكب طيلة خافية يعلم فهي في يكب يوم وكذلك كله العبادة الإجابة الإجابة العبادة الناس رمضان ساعة ما الإنسان ساعة الشائعة النهار الإنسان الجمعة الفجر من شهر غروب ا لكن ش م س ل هناك بعض النصوص ص ا ه ر ة وليست من قبيل النصوص و إ ن م ا هي من قبيل الظواهر في ا ن س ا ع ة ا ل ا ج ا ب ة من بعد العصر يوم ا ل ج م ع ة قال ولذلك ي أ ت ي القاضي بالرجل و ا ل م ر أ ة ليلاعن بعد العصر من يوم ا ل ج م ع ة حتى يكون الموقف أ ك ث ر ر ه ب ة و أ ش د ت أ ث ي ر ا في نفسيهما هذا ب ا ل ن س ب ة للزمان و ب ا ل ن س ب ة للمكان قال ي أ ت ي بهما الى أ ش ر ف مكان في ا ل ب ل د ة التي سيقع فيها اللعان ف إ ذ ا ك ا ن ب م ك ة أ و ق ف ه م ا القاضي بين الركن والمقام و إ ذ ا ك ا ن في ا ل م د ي ن ة أ و ق ف ه م ا عند المنبر أ و فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا ك ا ن في بيت المقدس أ و ق ف ه م ا عند ا ل ص خ ر ة و إ ذ ا ك ا ن في غيرها في غير هذه المساجد ا ل ث ل ا ث ة مسجد الحرام و م ج ا ل ن ب ي ومسجد ا ل أ قلنا ص ى ق ا يقف ع د ل م ن ب ر في ا ل م س ج د ا ل ج الماضي م ع وإذا كانت ا ر أ ة ح ئ ما ت ت س ط ع أ ن تدخل اللعان م س ج د ق ا ب ا ل يصح ان ي ل ع من المسلم ويصح أ ن يقع من المسلم ويصح أن يقع أن من النصران يصح ان يقع من ا ل ك ا ف ر قال ف إ ذ ا كان الملاعن ذميا ف إ ن ه يلاعن في ب ي ع ة أ و ك ن ي س ة ل أ ن ه في معتقده أ ن هذا المكان مكان معظم ولذلك يؤتى به إ ل ى هذا المكان حتى يكون أ ك ث ر ت أ ث ي ر ا في نفسه إلى بيت النار والمجوث نحن أمرنا أن السنة, السنة الكتاب بيت بهم أمرنا نحن أن سنة أهد ولكن لا ن أ ك ل د ب ا ئ ح ه م ولا ننكح نساءهم ل ش ب ه ة الكتاب عندهم ف إ ذ ا كان وثني نذهب به الى بيت ا ل أ ص ن ا م لأنه لا, لا حرمة لهذا ل ا حرمة م ع ت قال د ب ا ط لا ل علم والزيادة على ذلك قال لا اللعانة الناس كالزنة قول الله تعالى ذ عذابهما ي يشهد في وليشهد هو عدد من طائفة بد أن من المؤمنين قال وكذلك اللعان لا بد أ ن يحضر عدد من الناس أ ق ل ه م أ ر ب ع ة طيب هذه التغليظات في الزمان والمكان والشهود هل هي و ا ج ب ة لا يصح اللعان دونها كما مر معنا ب ا ل ن س ب ة لكلمات اللعان لا بد أ ن ن أ ت ي بها على هذا النوع قال لا ب ا ل ن س ب ة للتغليظات هذه س ن ة و ل ي س بفرض و إ ن م ا ينسب للقاضي أن يعملها ي حتى ك وقد ن اللعان نفسي أثرا الرجل والمرأة إذا ما أكبر أ في م العمل ا هذا على ل ل ويسن قال ض ي ق ب أن أن يلاعن أن يعظهما وقد قال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهلال ي بأمية كما ذكرنا ا في ل س ا ل م ا ض ي اتق الله ف إ ن عذاب الدنيا أ ه و ن من عذاب ا ل آ خ ر ة و ي ق ر أ عليهما قول الله تعالى إ ن الذين يشترون بعهد الله و إ ي م ا ن ه م ثمنا قليلا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة ويقول له ما قال ر س و للمتلاعنين ا ل صلى الله عليه ل ه و س ل ل م ت س ا ب ك م ا على الله يعلم أ ن أ ح د ك م ا كاذب فهل منكما من تاب ل أ ن أ ح د المتلاعنين كاذب قطعا يا الرجل كاذب أ و ا ل م ر أ ة ك ا ذ ب ة ف م ن د ب للقاضي أ ن يعظهما قبل أ ن يقدما على اليمين ويبالغ في وعظهما عند ا ل خ ا ن ة عند ش ه ا د ة ا ل خ ا م س ة ا ل م و ج ب ة ويسن لهما أ ن يتلاعنا ق ا ئ م ا في المكان الذي يقفان فيه هذا ب ا ل ن س ب ة للفاظ اللعام و ح ي ئ ة الرجل و ا ل م ر أ ة ب ا ل ن س ب ة للزمان والمكان و ك ي ف ي ة النطق أ م ا شرط الزوج الذي سيلاعن ا ل شروط الزوج قال شرطه زوج يصح طلاقه ا ل ظ ه ا ر و ا ل إ ل ا ء على ما مر معنا ف إ ذ ا كان صغيرا ما يصح لعانه و إ ذ ا كان مجنونا ما يصح لعانه و إ ذ ا كان مكرها ما يصح لعانه فشرطه أ ن يكون زوجا يصح طلاقه والزوج الذي سيلاعن هناك حاله ة اللعان يقع اللعان فيها موقعه ة فلو أن الرجل أن المسلم الذي وطئ زوجته ا ل م س ل م ة ارتد بعد الوطء نحن نعلم ان ا ل م ر أ ة إ ذ ا ارتدت ينفسخ عقد النكاح بين الرجل و ا ل م ر أ ة أ و يتوقف النكاح وتدخل ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة فاذا إ ذ رجع الزوج او الزوجة الى الإسلام إلى أو إ رجع الزوج إلى, الاسلام اذا رجع الزوج الى الاسلام المرأة اذا او ل ل إ س ا م أ ا ل م ر أ ة إ ذ ا رجعت إلى إ ل ل ا س ا من م ردتها يرجع النكاح كما كان واذا انقضت ا ل ع د ة ولم يرجع الزوج إ ل ى ا ل إ س ل ا م يتبين لنا ان النكاح قد انفسخ من س ا ع ة ا ل ر د ة وليس من س ا ع ة انتهاء العده ة ساعة الردة ساعة العدة الردة يتبين وليس متى زوجته ارتد ت وبعد لنا ان النكاح انفثخ من ساعة الردة وليس من ساعة انقضاء اثناء قال فلو أن الرجل زوجته وبعد ذلك قد فقذف قذف وطئ و ج ز و أ س ل م في العده و سال ع د أ س ل م قال ي ج و ز له أ ن يلاعن ل أ ن ا ل م ر أ ة ما زالت ز و ج ة له أ و رجعت إ ل ى عثمته فهي ا ل آ ن زوجه وهو ز و ج ه يلاعن ل خ ر و ج من الحد قذف زوجته و ي ص ف ع ان يلاعن و يخرج من الحد و لو لاعن ثم أ س ل م في ا ل ع د ة ق ذ ف وهو مرتد و لاعن و أ س ل م و ا ل م ر أ ة في ا ل ع د ة يصحو لعنه ا ما عليه شيء ل أ ن ا ل م ر أ ة رجعت أ ي ض ا إ ل ى عثمته ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة قذف وهو مرتد و أ ص ر على ا ل ر د ة ولاعن اثناء أ الرده ارتد وقذف ا ل ز و ج ة ولاعنها و أ ص ر على ردة حتى الرده قال لنا أن بعانه لم ح ت ب ي ن ل ن انقضت ب ا ا ل ع د ة أن ا ل ف ت ح قد وقع قبل أ ن يقذف ا ل ف ت ح قد وقع قبل أ ن يقذف ف ي ن ما ق ذ ف ما قدرته جدا و إ ن م ا ق ذ ف ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة و ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة لا يستطيع ا ل رجل أ ن يلاعنا من أ ج ل خ ر و ج من ح د ي ه ا و بناء على ذلك فلا بد أ ن يقام علي ه الحد ل أ ن ن ا تبيننا أ ن نوحين م ا لعنا ل ع ن ه لم يصادف المحل هذا ب ا ل ن س ب ة لشروط الزوج و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لاثار آ ث ر اللعان إيش آ اللعان قال يتعلق بلعانه ف ر ق ة و ح ر م ة مؤبده كما بينا ذلك في الدرس الماضي في الحديث وإن وإن ولو وما الأول إنه إذا نفسه نفسه بين بين لعانه أكذب أكذب المرأة الأول ذلك كذب ذلك هذا بعد مؤبدة يترتب الفرقة قال قال قال ما الرجل الشيء مع على شيء فرقة مؤبدة الشيء الثاني يسقط عنه الحد ل أ ن ه حينما قذر نطالبه ب ا ل ب ي ن ة أ و اللعان و إ ل ا اقيم عليه الحد ف إ ذ ا لاعن سقط عنه الحد الشيء الثالث يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تحد لزناها و إ ذ ا أ ر ا د ت ان تسقط الحد عن نفسها لا بد لها ان تلاعن والشيء الرابع انتفاء أ و ولدت ولدا نفاه هذا الرجل باللعان ف إ ن النسب ينتفي ولا يصير و ل د ابنا له و إ ن م ا يلحق الولد ب أ م ه متى يحتاج إ ل ى نفي الولد قال يحتاج إ ل ى نفي ممكن لا منه واما إ ذ ا لم يكن الاحتمال قائما نهائيا ب أ ن ولدته بدون س ت ة أ ش ه ر كما ذكرنا قبل قليل أ و أ ن ه عقد عليها وطلق في مجلس العقد لم ي ط أ ه ا نهائيا أ و نكحها عقد عليها في المغرب وسافر إ ل ى مكان بعيد ا في المشرق أ و كانت هي في المغرب وهو في المشرق ب و ا س ط ة وكيلها وحملت ا ل م ر أ ة م ا يصح هذا أ ن تكون ا ل م ر أ ة ح ا م ل ة من هذا الرجل ولو فتحنا ب ا ب ه ذ ا الباب وحتى لو قلنا كرامه نؤمن ب ا ل ك ر ا م ة لكن لا تكون من هذا القبيل و إ ل ا لحمل كثير من, من, من, من, من النساء الفاسقات وقلنا إ ن هذا من قبيل ي الكرامه ة قد يقعوا مثل ذ ا ف إ ذ ا هذه خلافية. نعلق عليها فيها مساله خلافيه لانها م س ا ل ة خ ل ا ف ي ة م ش ه و ر ة جدا م ا في د ان ع ي أ نتكلم ع ل ى موضوعها فلو أ ن الرجل ب المشرق عقد على ا م ر أ ة وهي ب المغرب وحملت هذه ا ل م ر ة فهي ز ا ن ي ة لا بد أ ن يقام عليها الحاد ولا يحتاج الرجل ل نفي الولد الذي وضعته أ و حملت فيه ل أ ن ن ا نقطع ب أ ن هذا الولد ليس من الرجل وموضوع ا ل ك ر ا م ة في هذا الباب مغلق م ئ ة ب ا ل م ئ ة نعم أ و نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب هذه ما س أ ل ة م ذكرها النووي لانها لأن م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ما بين جماهير فقهاء المسلمين وما بين الحنفيه ب على ل ا ا نفي الولد لابد الولد أن يكون الولد حيا قال أ ب د ا قد ينفي الولد الحي وقد ينفي الولد ولو ق د ينفي ا ل ولو د نزل من بطن حتى امه ن ي يقال يرد قبل تلحقه هذا فلان ابن فلان وهو لا يرد هذه النسبة التي وهو هذه ميتا ن الزنا ولذلك ج و ولو ز له أن ينفيها كان ي م قال النفي من الأحكام الشرعية التي الفور على من أن تكون يجب فبمجرد معرفته ب أ م ر الولد لا يجوز له أ ن ينفيه ف إ ذ ا رضي به لا يجوز له أ ن ينفيه بعد ذلك بخلاف ما لو نفاه ف إ ن ه يجوز له أ ن يستحقه هي ن يكذب نفسه و ا ل أ م ر سهل أ م ا لو رضي به فلا يجوز له أ ن ينفيه طيب ق اذا ل إ علم الرجل افرض علم اقتلع تعال ويُعذر بعذر أعذار يُعذر الرجل الليل في الليل في الليل قابل القاضي قال الولد افرض أنا قال لا بعذر في عذر في عذر بها وإذا يحطر أريد في في في أنفي في أن كان الولد حملا يجوز أ ن ينفيه وهو حمل ويجوز أ ن ينتظره حتى يلد حتى تضع ا ل م ر أ ة هذا عذر من ا ل أ ع ذ ا ر ما يقال لماذا لم تنفيه على الفور ينتظر حتى ا ل م ر أ ة حتى تلد ومن أ خ ر وقال جهلت ا ل و ل ا د ة أ خ ر النبي قال انا جهلت ا ل و ل ا د ة صدق بيمينه إ ن كان غائبا عن البلد وكذلك إذا كان حاضرا ولكن قال أنا نصف يوم قال ممكن أنت ولو كان حاضر زوجته تريد في المستفى ولا بالولادة إلا بعدها النهاب هذا قال فإذا وكذلك ولكن جهلت ولو يعلم تريد يوم زوجته ممكن ممكن كان نصف أنت آخر في في في البلد وقال أن بعد أسبوع ما علم نقبل كلامه ولا نقبل ما يستطيع م ما ي قيل ن ن ه له الله بولده قال اتعك جاء ا ولو ل وهنؤه ولده أو بالمرأة ان ينفيه بعد ذلك لو أ ق ر ب أ ن هذا الولد ولدك قال نعم ق او ل قال قاله الله بولدك فقال آمين ما اتعك ب ل د ك ف قال آ م ي ن اقر ب أ ن هذا الولد له فلا يجوز له أ ن ينفي ه لكنه لو قال للرجل قال او متعك الله بوذا فقال او جزاك الله خيرا أ و بارك